يقول الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث الرابع قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما مضفاة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد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 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها الحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث هو الرابع من كتاب جوامع الكلم والمشهور اصله بالاربعين النويه وقد زاد الامام ابن رجب رحمه الله احاديث حتى بلغت خمسين وشرحها في هذا الكتاب المبارك وكنا قد درسنا جزءا من هذا الحديث في دروس ماضية وكان من اظهر القضايا التي أعرضها الكتاب موافقه أهل الطب وأهل التجريب فيما وصلوا إليه لما ذكر في هذا الحديث من حيث تكوين الإنسان ومن حيث نشأته فإن الله سبحانه وتعالى جعل خلق الإنسان من سلالة من طين أصله من طين ثم جعل نسله من سلالة تتكون من نطفة هذه النطفة هي ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان ويمتزجان كما قال جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا تمتزج النطفتان نطفة الرجل ونطفة المرأة ثم تمكث مدة وهي نطفة وتتحول من نطفة إلى علقة والعلقه هو الدم المجتمع يعني ان الماء الماء الماء الدافق يتحول الى دم متجمع مده ثم يتحول الى مضغه قطعه لحم ثم ان هذه المضغه تصبح عظاما اي تتكون تكون اصل العظم الموجود في جسم الانسان ثم يكسو الله جل وعلا هذا العظم لحما يكتمل به خلق هذا الانسان هذا التطور يأخذ نحو من مئة وعشرين يوما اشار اليه هذا الحديث بقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يعني في كل مرحلة وقد عرفنا من خلال ما عرضه المؤلف أن كمال التخليق إنما يكون مع بداية المرحلة الثالثة الأربعين الثالثة التي يكون فيها الانسان نبفة وانتهينا فيما درسناه حول هذا الحديث ان هذا الترتيب الذي يتكون فيه الانسان هو يعني ترتيب موافق للواقع او ان هناك تقديم وتأخير لأن بعض الأطباء أورد آراء يكون فيها تقديم وتأخير لكن المؤلف أعني الإمام ابن رجب رحمه الله حرص على الجمع بين ما جاء في الحديث وبين ما ذكره بعض الأطباء من أن الذكرى الواردة لا يلزم منه الترتيب وإن كان العطف بثم لأن الشارع قد استخدم العطف بثم في أمور لم تكن مترتبة ولهذا أشار إلى ذلك بقوله قال وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع يعني المضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقالوا اقل ما يتبين خلق الولد احد وثمانون يوما يعني حيث يدخل في المرحلة الثالثة التي هي مرحلة المضغة لأنه لا يكون مضغطا إلا في الأربعين الثالثة ولا يتخلق قبل أن يكون مضغط مع أن الطب الحديث اليوم يذكر أن الحوين المنوي وأن البويضة بويضة المرعى كل منهم يجتمل على كل الأوصاف والخصائص الخلقية والخلقية للجنين ولذلك عندما يمتزج يتكون الجنين بمقدار خمسين في المئة مما اجتمل عليه الرجل او حوين الرجل وخمسين بالمئة مما يجتمل عليه حوين المرأة ولهم في ذلك تفصيلات لا يزال الطب يقف أمامها إما بينا وإما عاجزا وهنا إنما قصد ابن رجب رحمه الله التكوين الظاهر وإلا فإن التكوين من حيث أصله يبدأ في مرحلة امتزاج الماء عن البويضه والحويل قال وقال اصحابنا يعني يريد بهم اصحابه من فقهاء الحنابلة واصحاب الشافعي يعني من الشافعية بناء على هذا الأصل، إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمبغة المخلقة. كنا قد عرضنا لهذا في درس ماض وبيّننا فيه إن هذا الحكم الذي ذهب إليه. ابن رجب رحمه الله يعني اعتبر كمال التخليق هو الذي به تنبني هذه الاحكام الشرعية ثم قال ومن المتأخرين من رجح ان الكتابة تكون في اول الاربعين الثانية هذه مسألة كان قد بشيء من التفصيل الحديث فيه ثم يرسل الله اليه الملك ويؤمر بكتب اربع كلمات رزقه اجله عمله شقي او سعيد فمتى يكتب ذلك هذا هو محل النقاش في هذه المسألة فمن اهل العلم من قال ان الكتابة انما تكون بعد تمام التخليق يعني بعد الاربعين بعد العشرين ومئة ومنهم من يرى ان الكتابة قبل ذلك قبل ان يجري التخليق يأمر الله تعالى الملك فيكتب هذه الاربع لان الملكة إنما يوكل بالنطفه بعد أن تلقى وتقذف في رحم المرأة فيسأل الله يا ربي مخلقة أو غير مخلقة فإن قال مخلقة ثبتها وإن قال غير مخلقة نزلت ثم إن الملك يسأل الله جل وعلا إن كانت كانت مخلقة يسأله عن الاربع الرزق والاجل والعمل وكونه شقي كونه شقيا او سعيدا يعني هل هو من اهل الجنة او هو من اهل النار؟ وهذا يعني الاختلاف الوارد في هذه المسألة انما هو تبعا لاختلاف الروايات فمنها ما ذكر فيه تقدم الكتابة ومنها ما ذكر فيه تأخر الكتابة خصوصا ما جاء في الرواية بالعطف بثمه وهو الذي أشار إليه كما ذكرت في أول الدرس أن ثم قد لا تعتبر لا يعتبر فيه الترتيب بقدر ما يعتبر فيه بيان المراحل التي يكون فيها التخليق ويكون فيها النشعة قال ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية يعني في مرحلة العلقة كما دل عليه حديث هديفة بن أسيد وقال إنما اخر ذكرها في حديث ابن مسعود الى ما بعد ذكر المضغه وان ذكرت بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الاطوار الثلاثه التي يتقلب فيها الجنين وهي كونه نطفه وعلقه ومضغه يعني لما كان الغرض من ذكر هذه الاطوار الثلاثه اخر ما يقع فيما بينها اذ الهدف هنا بيان الاطوار وحديث حذيفة بن اسيد انما كان الغرض منه ذكر المراحل التي يمر بها التخليق ولذلك ادخل ذكر الكتابة بعد ذكر العلقه وقبل ذكر المضغة لهذا السماء. قال فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجبوا وأحسنوا إذ الغرض من ذلك هو الاهتمام بذكرها فلذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في التركيز يعني كونه هو أول ما يكون نطفة وعند تحويله من نطفة إلى علقة يأتي الملك لأن الملك يسأل الله جل وعلا بعد أن يلقى الماء أو تلقى النطفة في الرحم يسأل الله تعالى يا ربي مخلقة أو غير مخلقة فإذا جاء الجواب من الله تعالى بأنها مخلقة كتب الملك التخليق وكتب الملك الامور الاربعة ولذلك تكون الكتابة هي يعني موضع الكتابة بعد العلقة وقبل المضغة قال واستشهد لذلك بقوله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي الآية والمراد بالإنسان يعني آدم ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة وكأن الترتيب أن الله خلقه من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين لكن لما كان القرآن يتكلم عن آدم والطور الذي اوجده الله من خلاله هو وابناؤه ادخل مع بداية خلقه بداية تطوير طور خلق اولاده واشار الى ما انعم الله به عليهم من التسوية والنفخ في الروح لان التسوية والنفخ في الروح ليست مقصورة على عليه السلام بل هو امر موجود في ادم وفي ابناء ادم ولهذا الملك من الامور التي يكلف بها ويوكل بها انه ينفخ في هذا الحوين الروحة قال ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلاله ما مهين لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطف ذكر أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسويه آدم ونفخ الروح فيه وإن كان ذلك يعني التسوية تسوية آدم ونفخ الروح فيه متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله يعني من ماء مهين والله أعلم قال وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين قال ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اذا خلق الله النسمة قال ملك الارحام اي ربي اذكر ام انثى قال فيقضي الله اليه امره ثم يقول يعني الملك بعد ان يتلقى الامر من الله بان هذه النسمة ذكر او انثى ثم يقول اي ربي اشقي ام سعيد فيقضي الله اليه امرا ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها يعني حتى العثرة او الجرح الذي يصيبه في دنيا يكتب ذلك كله عند خلقه يعني ان الملك يكتب تاريخ حياته مفصلا وهذا الذي يكتبه هو مطابق لما قد كتب في اللوح المحفوظ من قبله فكان هذا سجل خاص به بعد كتب السجل العام بالمخلوقات وإنما قدر الله تعالى أن يكتب على العبد أعماله وتاريخ حياته مرة في السجل العام وهو اللوحة المحفوظ ومر في سجل خاص قبل أن يولد وقبل أن يكتمل تكوينه إنما هو لمزيد من العناية به ولمزيد من الاهتمام بخلقه لأن الله تعالى جعل هذا المخلوق يتميز على كثير من المخلوقات بما كلفه به من العباده وحتى يقيم الله جل وعلا عليه الحجه كتب مقادير الاشياء وكتب قدره على سبيل التفصيل ثم ان هو قام بالعمل تكتب الملائكة ما يقوم به بعد أن يقع منه العمل وما يكتبه الملائكة بعد وقوع العمل يكون مطابقا لما جاء في هذا السجل الذي كتب للعبد قبل نشأته وفي ذلك السجل الذي كتب في اللوح المحفور فتتطابق الثلاثه الكتب ويتوافق القدر فيها وهذا فيه اشعار بعظمه الله جل وعلا وعلمه الواسع التفصيلي الذي علمه عما يجري في الكون ولذلك كل ما يجري في الكون هو بقضاء الله وقدره وهذا لا يؤدي او لا يفهم منه ان ما يقوم به العبد هو على سبيل الاجبار وان ذلك امر ليس فيه ليس له فيه خيار لان الله تعالى انما يكتب ما يجري على العبد والعبد عندما يكلف ويؤمر يكون تكليفه وامره على سبيل التخيير فعلم الله تعالى الواسع بما سيجري في الكون يترتب عليه ان يكتب ما سيختار العبد وكتابه ما سيختار العبد لا يعني انه يجبر العبد على الفعل بل كتابة ما سيختار العبد أمر فيما يتعلق بالله هو أمر معلوم عنده جل وعلا وفيما يتعلق بالعبد إنما يعرف العبد مختار الله له وما قدر الله عليه بعد أن يقع منه الفعل فلا إجبار في ذلك نعم قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا لا يتنافى لأن الله يقدر إن هذا العبد خير بين الفعلين بين أن يفعل ولا يفعل فهذا التخير فيه الكتابة بالأمرين وعندما يختار العبد الفعل الذي قدره الله يثبت ذلك من خلال كتابة الملائكه يثبت ما ما اختاره وفعله ويمحى ما لم يختاره ولم يفعله فلا يعني ذلك شيء من التناقض او شيء من المخالفة للقدر بل كل شيء انا كل شيء خلقناه بقدر اي بتقدير منا وبمعرفة بما سيختار العبد فيما يختار قال والمراد قال وقد ورد ان هذه الكتابات تكتب بين عيني الجنين ففي مسند البزار عن ابن رضي الله تعالى عنهما عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اذا خلق الله النسمه قال ملك الارحام اي ربي اذكر ام انسا قال فيقضي الله اليه امره ثم يقول اي ربي اشقي ام سعيد قال فيقضي الله اليه امره ثم يكتب بين عينيهما هو لاق حتى النكبة ينكبها قال وقد روي موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غير مرفوع ومثل هذا الذي يقوله ابن عمر على انه من الموقوف يجعله اهل العلم مرفوع حكما يقدر أهل العلم رفعه حكما لأن هذا من الأمور الغيبية ولأن هذه من المسائل التي ليس للرأي فيها مجال قال وحديث حذيفة ابن أسيد المتقدم صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفة قال ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد والله اعلم قال وقد روى انه يقترن بهذه الكتابه ان يخلق مع الجنين ما تضمرته من صفاته القائمه به يعني ان الانسان عندما يخلق في هذه الأطوار المضغة أو النطفة ثم العلقه ثم المضغة أنه أيضا يقدر وصفه أو صفاته الخلقيه والخلقيه وهذا الذي يشير إليه كثير من أطباء الحاضر الأطباء في دراساتهم يشيرون الى ان الحوين المنوي والبويضه التي تكون من المرأة تشتمل على كل الخصائص سواء كانت خلقيه او كانت خلقيه تشتمل على كل الخصائص خصائص الاب والام وهكذا الاجداد والطفل على استعداد ان يتخلق بكثير منها او يتخلق بها لكن الله تعالى يقدر عندما يمتزج الحوين والبويضة يقدر الله تعالى ما سيتخلق به العبد سيتخلق به هذا الجنين فيكتب له وهذا يعني فيه إثبات لهذه المعجزة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق بعث ملكا فدخل الرحمة فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي ربي اشقي أم سعيد فيقول ما شاء يعني الله جل وعلا فيقول يا رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول ما ما خلقه ما خلائقه يعني ما صفات خلقته يعني ما هي صفاته الخلقية وما هي صفاته الخلقية هذا معنى خلائقه فيقول كذا وكذا فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم هذا الحديث قال أخرجه أبو داود في كتاب القدر وأخرجه البزار في مسنده نعم ما فهمت تقول الشبه الذي يكون في الجنين نحن قلنا يكون مزدم يعني مزد ممتزجا بين ما في الاب وما في الام والله تعالى هو الذي يقدر كما يطلب الملك يسأل الملك الله جل على كيف تكون صفاته فيقدر الله ذلك والملك الجنين المكون من هذين الجزئين البويضة والحوين كل فيهم يعني كل واحد منهما فيه استعداد ان يتصف بما يشبه الابا وما يشبه الام لكن الله تعالى يقدر للملك ما ارتباه وما قدره لهذا الجنين فيختاره او فينشئه الملك على ذلك وهذا الكلام الذي يعني أشار إليه ابن رجب رحمه الله والذي نرى كثير من الأطباء يؤكدونه في مسألة نشأة الطفل ونشأة الجنين. اه؟ هو يعني هذا السبب هو الذي قدره الله لكن. غلبة الماء هي من تقدير الله جل وعلا وهي التي تكون بفعل الملك لان الله يوحي الى الملك ان هذا الجزء يغلب فيه شبهه بابيه فيغلب ماءه فيشتبه بابيه او يغلب ماء المراه فيشتبه بها هذا لا يتعارض يعني كون الشرع عبر عن ذلك بغلبة الماء او عبر عن ذلك بفعل الملك كل هذا خاضع لقدر الله سبحانه وتعالى قالوا يمكن. نعم الخلق الخلق متعلق بالصفات الجسدية كلون العين وشكل الانفي ها ولون البشرة واما الخلق فكونه بخيل كونه كريم كونه قاسي كونه يعني لطيف وهكذا. هذه هي الصفات الخلقية قالوا بكل حال فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن امه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها تلك هي الكتابة في اللوح المحفوظ والكتابة التي تكون في تخليق الجنين هذه الكتابة الخاصة بهذا الشخص بعينه ثم تأتي بعد ذلك الكتاب اللاحق بعد الفعل وهي التي يحاسب عليها العبد كما في صحيح مسلم نعم هو أم الكتاب كما في صحيح مسلم على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله قد درم خالق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى يعني القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قال وقد سبق ذكر ماروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن ان الملك اذا سأل عن حال النطفة امر ان يذهب الى الكتاب السابق ويقال له انك تجد فيه قصة هذه النطفة قال وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاء من هذه النصوص يقول ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ما من نفس ممفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتب الشقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل يعني إذا كانت هذه الأشياء مقدرة أو مكتوبة إذن ما مدعي للعمل فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إنما كتب هذه النتيجة بناء على العمل الذي يقوم به الإنسان بناء على العمل الذي يقوم به الإنسان لأنه إذا تخدر الله له أن يكون من أهل الجنة فهو مقدر بأن يعمل بعمل أهل الجنة وإذا كتب بأنه من أهل النار فهو مقدر بأن يعمل بعمل أهل النار فالعمل لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ذلك القدر الذي قدر الله تعالى قال افلا نمكث على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوى فييسرون لعمل اهل الشقاوى ثم قرأ فاما من اعطى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة نعم إيه؟ هذا لا يتنافى لان الله ما دام قدر انه شقي وان عمل بعمل اهل السعادة لكنه سيختم له بالشقاوة لا يخرج عن دائرة القدر قال ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السعادة وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كل ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاء وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه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 وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وجوه كثيرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ما فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال لأنه قال في آخر الحديث فوالله الذي لا إله إلا هو ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها لان الله قد قدر اجلا انه من أهل النار وان احدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها هنا هذه العبارة ويقوله فوالله الذي لا إله إلا هو أو فوالله الذي لا إله غيره هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم توضيح وزيادة وتفسير لما جاء في أول الحديث أو أنها من قول الصحابة وهي هنا من قول ابن مسعود هذه مسألة اختلف فيها المحدثون رواة الحديث فبعضهم يرى أن هذه العبارة هي من كلام ابن مسعود وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يسمى القول الذي يزيده الصحابي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفسير والتبيين يسميه العلماء بالمدرج بالإدراج والإدراج معناه الزيادة فهذه العبارة اختلف فيها المحدثون منهم من يرى أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام فتكون تماما للحديث ومنهم من يرى أنها زيادة من النبي زيادة من الصحابة رضوان الله عليه على سبيل التفسير ويسمى بالإدراج قال وقد قيل إن قوله في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج يعني إن هذه العبارة عبارة مدرجة من كلام ابن مسعود ومعنى ذلك أي أنها لا تأخذ حكم الرفع والإدراج في الحديث وقف منه العلماء موقف فمنهم من يرى جوازه ومنهم من يرى عدم جوازه يقول إذا كان المراد به تفسير كلمة غريبة وبيان معنى غامض، لكن الأول أن يفرق بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل، كأن يقول قال فلان، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وبعد اهل العلم يجعل الادراج نوع من انواع الوضع والكذب ولذلك يقولون انه يحرم الادراج الا اذا كان له حاجة وينبغي ان يفرق بينه وبينه قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك رواه سلمة ابن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله يعني فرق بينه وبين كلام النبي عليه الصلاة يقول وقد روي هذا المعنى وهو ما شار إليه ابن مسعود من أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة لكنه يختم له بغير ذلك روي عن علد من الصحابة وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا تؤكد ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم مما يؤكد أن العبرة بما ينتهي إليه العبد وهو يؤدي المعنى الذي ذكره ابن مسعود فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها او فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتين وفيه ايضا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بخواتيمها كالوعاء فاذا طاب اعلاه طاب اسفله واذا خبث اعلاه خبث اسفله يعني يضرب مثل بان العبرة ب ما يختم به الوعاء يعني ما يكون على وجه الوعاء فإذا رأيت وجه الوعاء طيبا المادة الموجودة فيه إن كانت طيبة فهذا دليل على أن ما في داخله طيب وهكذا إن كان وجه الوعاء خبيثا فما يكون في داخله خبيث فالعبر بما ينتهي إليه الشيء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 ثم يختم له عمله بعمل اهل الجنه فهذا الحديث ايضا يدل على ان العبره بالخواتيم قال وخرج الامام احمد من حديث انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا عليكم الا تعجبوا باحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهري بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا يعني فيكون خاتمته بما عمل وان العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا هذا الحديث إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة يعني لا علاقة له بهذا الموضوع لأن النعم التي أنعم الله بها على العبد هي تفتقر إلى شكر ما يقدمه العبد من شكر لهذه النعم لا يقوم فيها بالشكر ولذلك مهما قدم من عمل ومهما بذل من عمل ومهما قام من به من عمل فلن يبلغه دخول الجنة وإن كان الله جل وعلا يجعل ما يعمله من العباد المؤمنون يجعله سببا لدخولهم الجنة فيمن بهم عليها فيمن بها عليهم فيدخلون الجنة بمنه جل وعلا ولهذا لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولهذا ورد أن الله تعالى يقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بأعمالكم فجعل أعمالهم سببا في درجات في الحصول على الدرجات لذي دخول الجنة أصلا لأن دخول الجنة إنما هو بفضل الله وبرحمته وقد مر بنا أن الله تعالى لما خلق آدم قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون ولا أبالي إذن الأمر محكوم بفضله جل وعلا وبعدله وأما الأعمال التي يقوم بها الصالحون، فهذا برحمه من الله وبتقدير منه سبحانه وتعالى يهيئ فيه أهل الجنة فيدخلونها بسبب لفضل من الله ورحمة، ويتوازعون بسبب أعمالهم. قال. قال وخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا يعني احصائية باهل الجنة ثم قال للذي في شماله وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا فقال أصحابه رضوان الله عليهم ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه فقال صلى الله عليه وسلم سددوا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 فريق في الجنة وفريق في السعير فهذا ايضا من الاحاديث التي بين فيها ان العبرى بالخواتين وان الامر قد فرغ منه قال وقد وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وخرجه الطبراني من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه صاحب الجنة مختوم له بعمل اهل الجنة وصاحب النار مختوم له بعمل اهل النار وان عمل اي عمل وقد يسلك باهل السعادة طريق اهل الشقاع حتى يقال ما اشبههم بهم بل هم منهم وتدركهم السعادة فتستنقذهم يعني من الشقاء وقد يسلك بآل الشقاء طريق اهل السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم ويدركهم الشقاء من كتبه الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة ومعنى بفواق ناقة يعني بقدر حلب الناقة ثم قال الأعمال بخواتيمها الأعمال بخواتيمها هذا هو حديث علي قال وخرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وفي الصحيحين عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التقى هو والمشركون وفي اصحابه رجل يعني التقى اي في الجهاد وبالقتال وفي أصحابه رجل لا يدعو شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزاء منا اليوم أحد كما أجزاء فلان يعني أثنى عليه الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا إنه بذل جهدا كبيرا في الجهاد في سبيل الله وعلى ذلك فهو مستحق ل الثواب العظيم وربما قطع به بعض الناس بأنه من أهل الجنة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه يعني إذن أنا سأتتبع أحواله لأرى إلى ما ينتهي إليه ارى صاحبه فاتبعه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيده على الارض وذبابه بين ثدييه ثم تعامل على سيده فقتل نفسه يعني كانت منيته انه يعني عصى الله جل وعلا وختب له بهذا الشقاء قال فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال اشهد انك رسول الله اي لانه اخبر بامر وافق وطابق الحق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 إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمه السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد، يعني مصاحبة له من بداية حياته، لكنه يخفيها. ولا يطلع عليها الناس ولذلك يظنون انه يعمل بعمل اهل الجنه اما اما من جهه عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصال الخفيه توجب سوء الخاتمه عند الموت ولهذا ينبغي للعبد ان يكون مخلصا لله جل وعلا فيما يعمل به ان يكون والله يترك للرياء يتسرب الى عمله وينبغي للانسان ان يعمل ملتزما بأمر الله وطاعته وان لا يفعل من اجل ان يرضي الناس فان في رضا الناس سخط الله جل وعلا قال وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وهو في باطنه هي خصلة أو في باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة نسأل الله جل وعلا أن يهبنا وإياكم وأن يلهمنا وإياكم حسن الخاتمة قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك